هذيك كصطحات باب بيان ما شيء العاد انت سو باب يا في خروج المرأه الإسلام فبخي دينا كوسوغان او نيل المفاتيح دي المفاتيح كان صطحات ووكهط ليا جاب باب قدا يغوريده كابخو مفاسيده او تجيتا ايابا له وي ايابا كلش تقول إنه يقول إنه يفعل إلا شم ودين تهي شرفته بكو إلا شمتها بل شيرنا كإلا شم هذه مركعة بخده ولئس إيا قطر إياه كو إماني دا أيضا ومدنا كو إماني دينتو دا إياه لديين تا كو إماني سا باب بيان ما هذا كان باب بيان ما شيء في خروط المرأة إسلامة في عدة كل صغر ومن المفاسد بمفاسدها عن عز الله ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي قال وغيري إن المرأة إسلامة عورة وعورة فإذا خرجت مركبا حضا استشرفها الشيطان شيطان كأسوهن قلتها يوسط ما إنا إبادئي وأقرب ما تفو ينتفل فمركاي غودا وهن وتي ربيها رب رديت وهي في طهر بيتها ومركاي غوريده تلكيسا كو سوكانت هاي غوريده تلكيسا وا ماركا اي, اي. اي, اي, اي. صحيح حديث صحيح و حديث صحيح اخرجه الترمذي ترمذي اي ابو ساره وابن حسين ابو ساره وابن حبان ابو ساره اش شيطان او هنقل كاجا وحلوله تجده طبلقه وهنقل كاجا هو الطماعنا اليها غضض و في يهرها غضض و قرحنا شيطانه في اعين الرجال رجا تدهو كقرحنا ليقويها في غضض او بابي و يقوي فيها بكر ابي بابي ان عبد الله ابن قال النذرا وهو يقول ان المرأه الاسلام تعوز واعور فاذا خرجت مركه البحضه استشرفها شيطانه شيطان هو سؤهم قل كرا ما تقول انت تهلكي ابو ذو هذه وجهك يا ربي جي وجهك يس وهي في قعر بيتها ومركه القريده تلكي فسقن صاحي حديث صحيح وحديث صحيحة أخيتي ترميدي ترميديها حديثك صوصاري وابن خزيمن وابن حبان وابن حبان وابن صوصاري اتشرفها الشيطان الشيطان كوهنقل تاقى النحنيس وغيهي فضلعها إليها ويسوهنقل تاقى هواك بمعحيها وزينها قلب الله قرحيها في أعين الرجال حقا اندوه ليقويها inu garab dabadiye ee dirtay oo u hanqal taagay shaybaanku oo way ugu wiya bihaa ayana uu ku baadiyo eedad ugu xagayso dadka inuu ku baadiyo ayada ka dib tok hadiska nabiga sallallahu alayhi wa sallam wuxuu abuun ayaa garab dabdiye oo ay baxay roob bawadii leelay shuruda ilaama oo waxa weeye ku ismo hadana wax ugu soo laaba karsaa marka ay ugu shabigaas u soo socdaa oo meelaha dareeyooyada way inay u baxdaa dadab noorad dalcaana way inay soo bixin ee gawo marka ay baxaydo way inay dam muhiim oo ama dal adoon ah adam aakhira u baxdo xabiib dal ar ee kaba hado waxay fikskeedi ya neeshe ku baka wariil markay baha daday sababahaas ay kale kuuleeyeen ay joobto hadiskan waxna afayna ya markay gabadhu bahaayso in laga raabo inay is asturto inay is asturto sababtu annabiga halalka u xafay fiiri inal mar'a islaamtu awrata wa awro nabiga yiri sallallaahu alayhi wa sallam wa hadha aataan badan bakka muslimiin fa oodan waxa ku aburan shayga awro iyo hafi la yiri in ay waafay in la asturo oo aan awro la muujin ilaa muujiyana ay shay aad u qof tahay shay aad u qof tahay sida seerteeda gabdhaha muslimaat baa markay gurigeyda ka baxayso wayna jirkeego idil qariisa oo ay asurta inal marat qowa fa ila kharajat marka marka dibaxaro isa sharafay او كنتوصل <سؤال> الى <سؤال> هلك عصمه محمد صلى الله عليه وسلم جادك غوري غير انتي كنت جيرتو شيطان كبر بحبرن كما قبو غوري غير اهد انه كفساديو واهو الشياطين كهاذ الشياطين تكنك ا هاذ الشياطين تنسغا مهلها سي كان قلطاغين ملي سوبخد رجا سوبخيدا ويسلينا هدا اد ايضنا باديي سيادة سيدة الله المسؤد رضي الله عنه وهو يري شيطانكو اللحظ ليا أيضا حتى قلب يجب محكو رضيه قلتوا ليه يا هاي شيطانكو قلب يجب محكو رضيه ما عرفاني أحد إلا أعجبته حلقه معناً أراك والرقى كميلا إلا الله عجب جلي وإذا إيضا قبل ضحكه أي لا قلبه كي قلنه نعم أيضي وسلم وين أيوب قلن إيه رجي فجينا وطوسيا وعليا جبادا حكامتا لحصول بحراء بيجنان أكيد بالفيرية ما كانت إبعى فورة فيقية إبعى فورة فيقية ملكا شايدانكو أليلا إنو بابيهي دورية بس كما إنو كوب بابيهي ورباء إيما كتبتو آلات ووحكوب بابيهي آلات ووحكوب بابيهي إنو كبسو ورباء آلات ووحكوب بابيهي سيني سيرك الله مجدوهي رسول الله عليه وسلم وا اقرب ما تقول غابو انتي تايمرتي ودوداي ويتي ربي اردي كتوتيش توعسل واحد رفط المحاريس تيستا انتي اوغدو نجاوي وهي في قحل بيتا تقولي هذا الشكل ما كيكونش غانك هذا هو مكافك تسوق دريليا غو ماشي اط Ma dami leidu kuri ka rasekele mege joktee okay, radiga teguduudu hei. Kade te meesha aapamdi ka uuduudu hawaala paksada juge diise. Me rahas, ina ketak tana, vallis kei yereya. Vallis kei yereya, tada muheema, ina kubba kudam mahaane. Wa ina van ketakil, to'a van Ma dami aisa, meesha rahmatdi allee, yannaharissi ku as would the wayneidot kudu, ma dami xaas waxa ka saarid badan ee iman gabadhu markay baxdo iqtiiraas xaq islaamiga ajnabiyadeed dhagxa saqiman markay baxdo hay'ad islaamiga ah inay la sheekaysato iman waqtigeedii ayaa ka bayanmay khabeeyah gabar oo xas u masuul oo xururka masuul ah xururti inta ka maqantay waa ka go'anta waa bayaynay zurtigeedii inta ay maqantahay baniinsii waa bayaynay ayada waxa uu fusaaqada tarbiyada faagan qasar ay ugu jirtee marka ay ما كاين بحضرك صحيح حديث صحيح و حديث صحيحه اقفته الترمذي و وابن خزيمه وابن حبان اثث رفع الشيطان شيطانه وانتقل فاج محمد و قيل طبلعه اليها قبل وانتقل فاج واقام يوي وزيرها غادر في اعي الرجال هيك انه كوكليا هذو بدهم يقولوا توك منكم لما كانت من دانو العرب يقدروا كان اول جيتوا قلب كبير وهو راء فينيء فما جثا تنغريا كوجت فير طاب فيلنا شيطان ابيكثر يرغب قلبك غابا او طب قويء مركه سو رغي قوس وكبير هو شيطان قدوني ليقويها ايضا يروب بابي وهو يقويها ايضا هو See that Market Tula, Balad dein to the Ayolo Elashane, Umade the Muslim Khan, being to the Elaline, Wa I Guride Ubab Nato, Habe Bahada, Bahai Sarah, Ayolo Fushmaisan, Karamaisan, O Hitzevan, or Astoram, Wa Ine Sol Bahro.